Osteeg tuk 60 000 نجعي يمتي من ونجعي قشع طناب حمامتين تنوح وقمتنا تجيب من جابت واجيب لا شك نفسي مع المدفين تلاب عز الله اني يسبى يبروحي يبروحي وما قدر الله على المخلوق يرضى شدة وعرب صاد عمامتين تنوح وقمتنا نوحي تجيب من جابة واجيب من جابة عز الله اني سباي بروحي بروحي وما قدر الله تبدل وهتبرخا في جروحي اقامت تباعس ما قلبي يمركاب شد وعربص احبي يا ويلها يا اطناب حمامت انت نوح تجيب من جابت الوجب من جابا شد وعرب صاحبي تجعي يمتي منو نجعه قاش شعاطناب حمامتن انت نوح وقمتنا تجيب من جابتن يا وينا بروحي نجعي امتي منه نجعي قشع طناب حمامتين تنوح وقمتنا لوحي تجيبي من جابت واجيبي من